والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا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 اوثانا موده بينكم في الحياه في الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته نبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا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 اننكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا فينا بعذاب الله ان كنتم من الصادقين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 سيء بهم وضاق بهم درعا وقالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا ملجوك واهلك ان امراتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا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 وإلى مدين أخاه شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم, ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم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 وَمَا كُنْتَ تَسْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ فِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَغَثَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله قل إنما عند الله وإنما أنا نذير مبين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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة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 خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها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 ان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله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 أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ